بقدر فأنشطن به بلدة ميتة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتوا عليه وتقولون سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا الملائكة وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصباك بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إلاثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه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 تجدون وكم اروى كذلك وكذلك ما ارسلنا في قريه وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا طال مطرحها الا طال مطرحها وان وجدنا ابانا على وَإِنَّ وَإِنَّ عَلَى أَثَارِهِم مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جَتُوا بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ أَبَاكُمْ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ كَافِرُونَ فَلَا تَقْنَّى مِنْهُمْ فَاذْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْفِرِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَأَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَأٌ مِنْ مَا تَعْقُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَضْعُونَ بَلْ مَتَّعْتُ بَلْ مَتَعْنَاهُمْ بَلْ مَتَّعْتُهَا هؤلاء وآباؤهم حتى حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولم ما جاء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 تَلَجَعَ اللَّهُ لِمَن يَكْفُر بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوَتِهِمْ سُقْفًا لِبُيُوَتِهِمْ سُقْفًا مِعَ فِضَتٍ وَمَعَارِجْ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوَتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرٌ عَلَيْهَا يَتْكِئُونَ وَزُخْرُفَاتٌ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَي الآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نطيط له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءوا بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدُ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ولئن فعلكم اليوم أن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصمم أو تهدى العمية وما كان في طلال مبين فإنما نذهب النبي فإن منهم لا تقيمون أو نري أنك الذي وعدناهم فإن عليهم وقد فاستمسك بالذين أوحى إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون رحمن آل هتين يعبدون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 أكبر من أختها وأخذناها بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينخوتون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار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 عه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فاتقننا منهم فلما أسفوا تقننا منهم فأضرتناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثالا للآخرين وَلَمَّا قُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا مِثَاقًا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَئِلهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا تَرَكُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ فَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إسراء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 ليس بالبينات قال لقد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم ولأبين لكم بعد الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو رب وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب مع بينهم فويل للذين ظلموا فويل للذي الذين ظلموا من عذاب يوم أليم فاليوم أفل فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين فاختلف الأحزاب من بينهم من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدون إلا المتقين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 وفيها ما تشتهيه الأفوس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أرثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة لكم فيها فاكهة كثيرة يقولون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم لهم ولكن ما كانوا هم الضالين ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك قال إنكم ما كثون قال إنكم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرمون أم غافل مبرمون أم يحسبون سمعوا سرهم أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسولنا لديهم يكتبون قل إياك لرب الرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوض ويلعب حتى يلاق يومه